كن أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء قال لك خيرا من ذلك جنات تجري من سحسها الأنهار ويجعل لك قصورا فالكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة تعيرا